بسم الله الرحمن الرحيم الشريط السادس عشر من كتاب المزهر للإمام السيوطي رحمه الله تعالى ذكر ما جاء على فعوعل من المقصور قال في الجمهرة قنونا موضع ورنونا دائم النظر وخجوجا وشجوجا الطويل وقطوطا متقارب الخطو وعتوثى جاف غليظ وخطوطا نزق وشرورى موضع وحذوزى موضع ورجل خطوطا أي أفزر الظهر أي مطمئنه ومرورى الأرض القفراء وحدودى قد جاء في الشعر وهو موضع لم يجئ به أصحابنا وحدودى النار معرفة لا تدخلها الألف واللام وقلولا طائر وقرورى موضع وشطوطا ناقة عظيمة السلام ذكر ما جاء على تفعال قال في الجمهرة يقال رجل تكلام كثير الكلام وتلقام عظيم اللقم وتنشاح كذاب وناقة تضراب قريبة العهد بقرع الفحل وتمراج بيت صغير يتخذ للحمام وتلفاق ثوبان يخاف أحدهما بالآخر وتجفاف ما جلل به الفرس في الحرب من حديث وغيره وتمثال معروف وتبيان البيان وتلقاء قبالتك وتهواء من الليل أي قطعة وتعشار موضع وتبراك موضع وتنبال قصير اللئيم وتلعب كثير اللعب وتقصار مخنقة تطيف بالعنق وقال ابن دريد وكل ما كان في هذا الباب مما تدخل الهاء للمبالغة فهو معروف لا يتجاوز إلى غيره نحو تكلامة وتلعابة وتلقامه وما أشبهه وزاد أبو العلاء فيما نقله ابن مكتوم في تذكرته التيتاء للعذيوت والتيعار للحبل المقطوع والترباع موضع والتنظار من المناظرة واتفاق الهلال موافقة والتمنان خيط يشد به الفسطاط والتقوال كثير القول والتمساح الدابة المعروفة وترعام اسم شاعر والتنزاح الكثير المزاح والتفاق الكثير الاتفاق والتطواف ثوب كانت المرأة من قريش تعيره للمرأة الأجنبية تطوف به والتشفاق فرس معروف انتهى كلام أبي العلاء قال ابن مكتوم وزاد عليه التتاء للكثير الفتور وشرب الخمرة تشربا والتسخال للخف لكن الفتح فيه أكثر قال في الصحاح قال أبو سعيد الضرير قلت لأبي عمر ما الفرق بين تفعال وتفعال فقال تفعال اسم وتفعال مصدر انتهى ذكر ما جاء على فيعل قال في الجمهرة امرأة عيطل طويلة وغيطل الشجر الملتف وبئر عيلم كثيرة الماء وجارية غيلم كثيرة اللحم ورجل سيخر بالراء وقيل بالزاي عظيم الذكر والسيطل الطصد زعم والخيعل مفضل تتفضل به المرأة في بيتها أي ثوب وجيحل صخرة عظيمة وشيزر موضع وزيمر اسم ناقه وجيفر اسم وضيغم وبيهس من اسماء الأسد وريح نيرج عاصف وعيهق الشاب الغض وهينغ المرأة الملاعبة الضحاة والنيسم اثر الطريق الدارس والنيسب الطريق الواضح والتيرب التراب وفلان ذو تيرب أي ذو تميمة وحيدر قصير وأرض خيفق واسعة وفرس خيفق سريعة وجومة فيلم عظيمة والغيل مذكر السلاحف وصيعر اسم وبيرح اسم وريح سيهج وسيهك تقشر الأرض وصيدح شديد الصوت وشيظم طويل وهيقل الظليم وهيقا حكاية صوت البحر وجيأل وجيعر من أسماء الضبع وديل مجيل من الناس ونيمر موضع وبيج رسم وبيج رسم والضيطر الضخم الذي لا غناء عنده وبيطر مأخوذ من البطر وهو الشق وخينف واد باحتجاز وزيلع موضع والزيلع ضرب من الخرز وديسا ولد الدب والطيلس الطيلسان وكيهم اسم وجيهم اسم وجيهم اسم وقيس ضرب من الشجر وضيزن الرجل ضره أي المخالط وقيل الضيرن الذي يخالف إلى امرأة أبيه والضيزن أيضا الذي يزاحم على الحوض أو على البئر وكيسم اسم وصيهد الطويل وصخرة صيهد صلبة شديدة وهيضل الجماعة من الناس والطيسل السراب وخيبر معروفة وزينب اسم امرأة وهيشر ضرب من النبت وضيفا الذي يتبع الضيف وصيرف المتصرف في أموره والهيثم ولد النثر وضرب من الشجر أيضا وهينم الكلام الخفي وديسق بياض السراب وصيدا الملك وخيسق اسم والديدن أدأب وناقة عيهل وعيهم سريعة وهيكل عظيم وهيرع جبان وهيوب وهيصم صلب شديد والحيهل أشخشبة التي يحرك بها الخمر لغة يمانية وغيهب أسود وخساء غيهب كثير الصوف وغيهب ثقيل وخم والعيهقة التبخطر في المشي وغيدق السيء الخلق والخيدع من أسماء الغول وهو أيضا السراء والذي لا يثق بمودته وطريق خيزع مخالف وخيطل من أسماء السنور وسيحف الطويل والسهم وضيكل الفقير وخيزل ضرب من المشي فيه استرخاء وتمطط والهيقعة موقع الشيء اليابس على مثله نحو الحديد والصيلع موضع والطيجن الطابق يقلى عليه لغة شامية وأحسبها سريانية أو رومية والفيجن السذاب لغة يمانيه والطيسع الموضع الواسع والحريص أيضا والخيلع الضعيف والخيزب اللحم الرخص اللين والخيعرة خفه وطيش وهيزر اسم وقيصر اسم أعجمي وقد تكلمت به العرب وقيشم اسم وقي وعيقص صفات البخيل وقيدر قصير العنق وقيعر كثير الكلام متشدق والحيقل الذي لا خير فيه وهيرط رخو وحيزر اسم وقيهل اسم وتقول العرب حي الله قيهلتك أي وجهك والشيهم ضرب من القنافذ وحيقر الرجل الضئيل وجيهم موضع وكيسب اسم ورجل جيعم شهوان يستهي كل ما رأى وقيفط كثير النكاح وخيطف سريع وزيعر قليل المال وغيشم من الغشم والنيطل مكيال الخمر وحيدر اسم وسيهف اسم وعين موضع وقيقب خشب وقيقب خشب السرج وجيلق من أسماء الداهية ورجل كيخم متكبر جاف ذكر ما جاء على فيعال قال في الجمهرة هيدام اسم وعيسام ضرب من الشجر ويقال إنه الدل وطيثار البعود وعيزار وقيدار اسمان وغيداق ممتلئ الشباب وضيطار معروف وضيطار ضخم لا غناء عنده وهيصار يحصر أقرانه وهيزار كثير الكلام وربما قالوا هيزارة بيزارة وقيعار يتقعر في كلامه وزاد ابن خالويه الغيداق ولد الضب والقران ذكر ما جاء على فوعال قال في ديوان الأدب من ذلك التوراب التراب والدولاب وهو معرب والحوقال قال الراجز يا قوم قد حوقلت أو ذنوت وبعد حوقال الرجال الموت ذكر ما جاء على فوعل قال في الجمهرة الكومح المتراكب الأسنان وكوثر كثير وشوكر اسم من الشكر ونوفل من النافلة والحوقلة أن يمشي الشيخ ويضع يديه في خصريه والتولج والدولج الكناس والهوزلة الاضطراب في العدو وهوبر القرد الكثير الشعر والجوسق قصر أو حصن والشوذق الشاهين والعوهق الطويل من الظلمان وهو أيضا اللازورد والعوهقان كوكبان من كواكب الجوزاء وضبية عوهج تامة الخلق والعوطب لجة البحر والعوطب والعوبط من أسماء الداهية وجوهر فارسي معرب وقد كثر حتى صار كالعربي والدوبل ولد الحمار وجورب فارسي معرب وقد كثر حتى صار كالعربي والشوحط نبت يتخذ منه القسي وهو السهلي فإن كان جبليا فهو نبع والعوكب الكثير المنعقد من الرمل وجمل دوسر صلب شديد وشوذب الطويل وكذا شوقب وحوشب العظيم وأيضا عظم باطن الحافر وهوزب البعير المسن ودوكس الأسد والخوتع الذليل وضرب من الذباب كبار والقونس البيضة وأيضا العظم الناتئ بين أذني الفرس والجوزل فرخ الحمام ونحوه، وخوز اسم ودوقل اسم، وبوزع اسم امرأة، والعودق الحديد الذي يخرج به الدلو من البئر، والصومع تصميعك الشيء وهو تحديدك إياه، والصوقعة خرقة تجعلها المرأة على رأسها نحو الوقاية، وناقة عوزة مسنة وفيها رقية، والعومرة اختلاف الأصوات. والكودن البردون الهجين والسوجر شجر الخلاف والقشور المرأة التي لا تحيض والسوقم ضرب من الشجر والهوجل الثقيل الفدم وأيضا الفلا والصوقر الفأس العظيمة والصومر ضرب من البقل وصومح موضع والجوشن الصدر وحومل موضع واسم امرأة وزومل اسم وزوبع اسم وزوبعة الريح تثير التراب تديره في الأرض وترفعه في الهواء والروبع الفصيل السيء الغذاء ويقال للقصير الحقير أيضا وحوسم اسم ورونق السيف ماء ورونق الشباب طراءته وأولق مجنون وشاب رودك ناعم وحوجل القارورة الغريضة الأسفل وزورق أحسبه معربا وحوكش اسم وحوزا طائر والخوربة أرنبة الأنف وأيضا صخرة عظيمة فيها خروق وحوجم الوردة الحمراء والفودج والهودج في معنى واحد والدوفص البصل وعوصر اسم والسوحق الطويل وكوذب موضع والبوجش البعير الغليظ وقوعش مثله والعولق الغول وأيضا الكلبة الحريصة والحوكل القصير وقال البخيل وجولق اسم وحولق وحيلق اسمان للداهية وكودح اسم ويقال كوعر السنام إذا كان فيه شحم ولا يكون ذلك إلا للفصيل وزوق اسم وعوبال اسم والشوذر الملحفة وأحسبها فارسية معربة وحوصل حوصلة الطائر ورجل كولح قبيح المنظر وقومس البحر معظم مائه وذولق السيف حده ودومر اسم وزومر اسم وزوفل اسم وهوطع اسم والكوسج الناقص الأسنان وأيضا الذي لا شعر وراء حافره وبردون كوسج لا يحضر أي لا يعدو وشيخ كوهد إذا أرعش في مشيه وغلام فوهد وثوهد ممتلئ وحوس أبو قبيلة من العرب العاربة انقرب ذكر فعيل وفعلة. قال ابن في الجمهرة جاء من الأول رجل سكير دائم السكر وخمير مجمن على الخمر وفي السيق فاسق وخبيث من الخبس وحديث حسن الحديث وعبيث من العبث وسكيت كثير السكوت وشمير مشمر في أمره وعميت لا يهتدي لوجهه وسمير صاحب سمر وغدير غادر وعريض يتعرض للناس ويسبهم وعشيق عاشق وربما قالوا للمعشوق أيضا عشيق وطعام حريف للذي يحذي اللسان أي يقرصه وطائر غريض حسن الصوت والصديق معروف ورجل زميت حليم وشنيق سيء الخلق وشرير كثير الشر وهزيل كثير الهزل وظليل ضال وفجير فاجر وشعير مثل الشنظير زعم وبعير غليم هائج ورجل خثير غادر وصريع حادق بالصراع وحمار سخير وعقيص بخيل والسجيل الصلب الشديد وسجين في القرآن قالوا فعيل من السجن وهجير يقال ما زال ذلك هجيره وهجيراه أي دابه وحليت موضع وقليب من أسماء الذئب وعريس الأسد موضع وبرنيق ضرب من الكمأ وكليب حجر يسد به وجار الضبع وقد يخفر وزاد الفارابي في ديوان الأدب شريب المولع بالشراب وخريط الدليل وصميت دائم الصم وجريث ضرب من السمك وقريث مثله وخريج أديب ومن ريح شديد المرح وضطيخ وطبيخ لغة فيه وهي لغة أهل الحجاز ومن ريح سهم طويل ونجم أيضا وجبي شديد التجبر وفخير كثير الفخر وفطيس مطرقة عظيمة ونطيس عالم بالطب وثقيف متقن وظليم كثير الظلم وتنين أعظم الحيات وصفين اسم موضع وفي الصحاح الخريق السخي الكريم والمريد الشديد المرادة وناقة شمير سريعة ورجل فكير كثير التفكر قال ابن دريد في الجمعرة بعد سرده هذه الألفاظ اعلم انه ليس لمولد ان يبني فعيلا الا ما بنته العرب وتكلمت به ولو اجيز ذلك لقلب اكثر الكلام فلا تلتفت الى ما جاء على فعيل مما لم تسمعه الا ان يجيء فيه شعر فصيح وجاء من الثاني خطيبة المرأة التي يخطبها الرجل وخليفة الخلافة وخصيصة يقال هذا لك خصيصه أي خاص وحجيزة يقول العرب كان بينهم رميا ثم صاروا إلى حجيزة أي تراموا ثم تحاجزوا وقتيت النمام وأخذه خليسة أي خلسة وسألني فلان للحطيطه أي حطم عليه وحثيث من الحث وخبيث من الخبث وحديثة من الحديث وخليبة من الخلابة ودليلة من الدلالة وهجيرة الداب وفي المجمل العزيزة من الفاس ما بين عقوته وجاعرته وفي الصحاع بالزيزة من البز وهو السلب ودريرة من وجع في البطن وعجيثة اسم مشية بطيئة ومسيثة المس وحضيضة من الحض والربيثة الأمر يحبسك والمكيثة المكس والرديدة الرد وفي كتاب المقصور والممدود للقالي مال القوم خليطة أي مختلط وفلان صاحب دسيسة أي يتدسس والزليلة الزلل في الطين والمنينة المنة والعمية الفتنة والعميمة من عممته والنميمة النميمة والسبيبة السب والهزيمة الهزيمة وقاتل عمية لم يعرف قاتله قال القاري وليس شيء من هذا يمد ولا يكتب بالألف إلا الرمية فإنها تكتب بالألف كراهية الجمع بين يعين وحقي المد في زليلة وهو شاذ نادر لا يأخذ به وفي مكيثة وليس بالجيد قال وكل ما جاء على فعيلة فهو اسم المصطر ولم يأت ذكر فعلاء بالضم والمد كثير في جمع التفسير مثل مثل عرفاء وشواذاء وهو في الأسماء قليل ومنه فيها القوة أبثر في الجسد والخيلاء الاغتيال ومطوى التمطي غير مهموز والعرواء الرعدة والرحضاء العرق في عقب الحمى والعدواء البعد والعدواء الانزعاج وغلواء الشباب وعلواء النبت ارتفاعه وزيادته والحولاء جلدة رقيقة فيها ماء تسقط مع الولد وتقول العرب إذا وصفت أرضا بخصب تركت ارض بني فلان مثل الحولاء ذكر إفعيل قال في الجمهرة الازميل الشفرة أي السكين العظيم وأرض امليس واسعة واحريق وإسليح ضربان من النبت واعليق وعاء ثمر المرخ والإغريض الطلع وإحريض صبغ أحمر وقالوا العصفر وسيف قسليط ماض وسيف إبريق كثير الماء وجارية إبريق براقة الجسم والإبريق معروف فارسي المعرض والإقليد المفتاح وضطريم الإجفيل يجفل من كل شيء وإفجيج الفج من الجبل والإحليل مخرج البول واللبن والإقليل ما كلل به الرأس من ذهب وغيره وفرس إخليج جواد سريع وثوب أضريج مشبع الصبغ وقالوا هو من الصفرة خاصة وإرزيز فوط وإزميم ليلة من ليالي المحاق وإخميم موضع والإقليم ليس بعربيا محض وذهب, إبري وذهب إبريز خالص ولا أحسبه عربيا محضا وإبليس وإزميم موضع وإلبيس أحمق وإنجيل أحد كتب الله وإبزيم السرجي فارسي ومعرب تكلم فيه العرب واستير واحد الأساطير وحمال وحمار أزعيل نشيط وإزميم موضع وإجليح نبت أخذت أعاليه وجود جلال وإزفير من الزفير وهو وهو النفس وذال في ديوان الألب الإبريج المخضى والاستيج الذي يلف فيه الغزل بالأصارع النسج والإضريج الفرس الجواد الكثير العرق والإثنيكو طرف اللحيين ذكر فعلليل وفن عليل قال في الجمهرة ناقة جلفزيز صلبة عظيمة وحب حنبريت خالص ورزل خنشليل الماضي في أموره وزنجبيل معرب وقال قوم هو الخمر وناقة على القميس الخلق وعن قفيز الداهية وناقة عن تريس خلبة وعن دليب قائل وجعفليق وشفشليق وشمشليق وعفشليل كله يكون في صفة العجوز المسترخيه اللحم وقالوا كساء عفشليل إذا كان ثقيلا ويقال للضبع عفشليل لكثرة شعرها وامرأة صحصليق صخابة وسلسليل ماء صاف سهل المدخل في الحلقة وستر طويل وقر مطيط متقارب الخطو وخنف ناقص الخلق والخنف الداهية الداهيه وخندريس الداهيه وماء خمجري اي مر وهلبسيس الشيء القليل وسمبريت سيء الخلق وخربسيس بالحاء والخاء وخربصيس يقال ما يملك خربصيصا اي ما يملك شيئا وناقة عن فجيج بعيدة ما بين الفروج وضرب عيص موضع وضرق موضع ويوم قمطرير شديد يوصف به الشر وماء قمطرير كثير وكمرة فنجليس وفنطليس عظيمة وطمحرير بالحاء والخاء عظيم البطن وصنطليل فاحش الطول وزندبيل الفيل الأنثى وجرعبيب غليظ وناقة حندليس بالحاء والخاء المسترخية اللحم وخرعبيل صلبة وزمهرير معروف وهندليق كثير الكلام وبحر غط مطيط وقرقر الحمام قرقريرا ذكر فعل المعدول قال الشيخ تاج الدين بن مكتوم في تذكرته ومن خطه نقل فعل الممنوع صرفه للعدل والعلميه جاء منه ثلاث عشرة كلمة عمر وقسم ومضر وجشم وزفر وجحا وعصم وجمح ودلف كلها اسماء رجال وقزح قوس السماء وزحل نجم وهبل صنم وبلع قلت ذكر الأقفش في كتاب الواحد والجمع في القرآن أن طوى في قراءة من لم يصرفه على وزن فعل معدول مثل عمر وفي ديوان الأذب للفاربي لبد اسم نسر من نصور لقمان وغبر من أسماء الرجال وكذا عدس وجرش موضع باليمن وسعد بلع من منازل القمر ويقال جاء بعلق فلق غير منصرف وهي الداهية وفي كتاب الترقيص لمحمد بن المعلى الأسدي يقال للأسد هصر لأنه يجذب فريسته ثم يكسرها ذكر فعالية الضم وتخفيف اليا جاء منه الهبارية وهو ما يسقط من الرأس إذا مشط وصراحية أمر مكشوف واضح. وعفارية الشعر النابط وسط, وسط الرأس وبعير قراسية صلب شديد وقحارية نحو ذكره في الجمهرة وفي نوادر أبي زيد اخذته الخناقية وهو داء يعرض في حلق الإنسان فربما يسعل حتى يموت ذكر فعالية بفتح الفاء وتخفيف الياء جاء منه كراهية ورفاهية ورفاغية أي سعه عيش وحمار خزابية غليظ ورجل عباقية داهية منكر والعباقية ضرب من الشجر أيضا وجاء فلان في جراهية من قومه أي في جماعة وباع فلان جراهية ابله أي خيارها وشناحية طويل وسباهية المتكبر وسمعت هواهية القوم مثل عزيف الجن وقوم سواسيه اي سواء وقال بعضهم لا يكون إلا في الشر قال سواسية كأسنان الحمار ولقانيه كاللقاله ولحانيه كاللحانه من اللحن وتبانيه كقد سباق السبانه وطبانيه من الفطنة وزكانيه كالزكانه وسماعيه كالسماعه وفراية كالفراهة ومسائية كالمساء وسواية كالسواء وطواعية كالطوعة ونزاهية كالنزاهة وطماعية كالطمعة ونفاحية كالنفاحة وخباتية كالخباتة وجرائية كالجراء ذكر أو ذكر ذلك في الجمهرة وفي ديوان الأدب يقال بين القوم ربادية أي شر والفهامية الفهم وثمانية العدد وزبانية وعلانية وفي تهذيب التبريزي السن الرباعية وفرس الرباعية وامرأة يمانية وشآبية وبكرة شناحية أي طويلة وفي المجمل رجل علاقية إذا علق شيئا لم يقلع عنه ذكر ما جاء من المصادر على تفعله قال في الجمهر التحلة تحلة القسم وتضر من الضرر وتقر من القرار وتغرة من الغرور وتضلة من الضلال وتعلة من العلل وتجرة من اجترارك الشيء لنفسك ويقال فعلت ذلك تجلة لك من اجلالك وتكمة, وتكمة من قولهم كما شهادته إذا سترها ويقال, ويقال جئتك على تفئة ذلك أي على أثره وتئفته أيضا وهم ثمان وليس بمصبر وعلى تئية ذكر يفعول عقد له ابن دريد في الجمهرة بابا وألف فيه الصغاني تأليفا لطيفا فمنه يسوع دويبة تكون في الرمل ويعسوب شبيه بالجرادة لا تضم جناحيها إذا سقطت ويعسوب النحل أيضا الكبير منها وكثر ذلك حتى سموا كل رئيس يعسوبا ويربوع دويبة أكبر من الفأرة وأطول, وأطول قوائم وأذنين ويمخور عرق طويل ويعمور ضرب من الطير ويعفور تيس من تيوس الضباء فأما حمار النبي صلى الله عليه وسلم فيعفور اسم له وجوع يرقوع شديد ويمقود واد ويأمور جنس من الاوعال ويهمور الماء الكثير ويعقوب ذكر الحجل ويرموك موضع وضبي ينفور شديد النفرة والقفز ويحموم الدخان وكذلك فسر في التنزيل وكل أسود يحموم وكان للنعمان فرس يسمى اليحموم وينخوب جبان وينبوت ضرب من النبت ويهمور رمل كثير وديجور ضرب من الظباء وفرس يعبوب جواد وجدول يعبوب شديد الجري ويحبور طائر وأرض يخضور كثيرة الخضرة وثوب يعلول إذا علل الصبغ مرة بعد أخرى ويرمول مأخوذ من الرمل وهو نسج الحصري من جريد النخل وطريق ينكوب على غير قصد ويرموق ضعيف البصر، ويأصول الأصل ورجل يأفوف ضعيف ويهفوف أحمق ويهفوف القفر من الأرض ويحطوط واد ويستوم الموضع، ويكسوم اسم أعجمي معرف ذكر تفعول قال في الجمهرة التذنب البسر الذي قد أرطب من أذنابه وتضروع موضع والتعضوض من التمر وتحمس من قولهم تمر حميث إذا كان شديد الحلاوة ذكر فوعل في الأسماء قال في الغريب المصنف من ذلك الزهرة النجم والتحفة ما اتحفت به الرجل والحرب خدعة واللقطة والقصعة والنفقة من حجرة اليربوع والروهطة من حجرة يربوع والدولة والتولة الداهية والتؤدة والسلكة الأنثى من أولاد الحجل وفي الإصلاح لابن السكيت وتهذيبه التهمة والمصعة ثمر العوسج والنقرة داء يأخذ المعزى في خواصبها وأدخابها والنعرة ذباب أخضر أزرق يدخل في أنوف الدواب واللحكة دويبة زرقاء وتربة واد من أودية اليمن والسحلة الأرض الصغيرة والقبع طوير أبقى والعشرة شجرة والغدد كل عقدة في الجسم أطاف بها شحم. والمرعة طائر والدرجة طائر والدممة إحدى حجارة اليربوع والرطبة نضيج البسر والقررة ما يلتصق في أسفل القدر والخزرة وجع يأخذ في الظهر والنخرة من الحمار والفرس مقدم أنف والعقرة خرزة تشدها المرأة في حقويها لألا تحمل وحمرة بالتخفيف لغة في الحمرة والربعة ما نتجت في الربيع والهبعة ما نتجت في الصيف والذكر ربع وهبع قال أبو عيسى الكلابي يبلغ الرجل عن مملوكه بعض ما يكره فيقول ما يزال خزعه خزعه أي شيء سنحه عن الطريق انتهى تعليق العبارة محرفة مضطربة في الأصل وأطلحناها من اللسان مادة خزع قال أي شيء سنحى أي عدله وصرفه انتهى وفي الصحاح الجشأ الاسم من تجشأت تجشؤان ذكر فعلة في النعد قال ابن السكيت في الإصلاح والتبريزي في تهذيبه أعلم أن ما جاء على فعلة بضم الفاء وفتح العين من النعود فهو على تأويل فاعل وما جاء منه على فعلة ساكن العين فهو في معنى مفعول يقال هذا رجل ضحك كثير الضحك ولعب كثير اللعب ولعن كثير اللعن للناس وهزأ يهزأ من الناس وسخر يسخر منهم وعذلة وخذلة وخدعة وهذرة كثير الكلام وعرقة كثير العرق ونكحة كثير النكاح وفحل خجأة كثير الضراب وغسلة كثير الضراب لا يلقح وضجعة للعاجز الذي لا يكاد يبرح بيته وأمنة يثق بكل أحد وحمدة يكسر حمد الأشياء ويزعم فيها أكثر مما فيها وضجعة للذي يكسر الاتكاء والاضطجاع بين القوم وقعدة ضجعة كثير القعود والاضطجاع وراع قبضة الرفض الذي يقبض الإبل ويجمعها ويسوقها فإذا صارت إلى الموضع الذي تحبه وتهوى رفضها فتركها ترعى كيف شاءت وتجيء وتذهب ورجل زكاء حاضر النقد موسر ورجل مليء قوبة أي ثابت الدار مقيم وامرأة طلعة قبعة تطلع ثم تقبع رأسها أي تدخي رأسها ورجل النوم كثير النوم ونوم خامل الذكر لا يؤبه له ومسكة للبخيل وسرعة للشديد الصراع وهمزة لمزة يهمز الناس ويلمزهم أي يعيبهم ونتفة ينتف من العلم شيئا ولا يستقصيه وأكلة شربة وخرجة ولجة كثير الخروج والولوج وحطمة كثير الأكل ووكلة تكل أي عاجز بكل أمره إلى غيره ويتكل عليه فيه وسهر قليل النوم وجثم نؤوم لا يسافر وعلنة يبوح بسره وسال كثير السؤال وقعد لا يبرح وقذر يتنزه عن الملائم وطرق إذا كان يسري حتى يطرق أهله ليلا وولع يولع بما لا يعنيه وهلعة يهلع ويجزع سريعا وحورة محتال وسرج عقرة وزاد أبو عبيد في الغريب المصنف كذبة كذاب وخضعة يقطع لكل أحد وجلسة وتكأة ولوجج لجوج وسببة يسب الناس وامرأة خباء ورجل قبضة رفضة الذي يتمسك بالشيء ثم لا يلبث, لا يلبث أن يدعه وفي ديوان الأدب يقال هو نجبة القوم إذا كان النجيب منهم ومجعة أحمق وهجعة نؤوم وطلقة كثير الطلاق وفي الصحاح رجل عوق ذو تعويق لأصحابه وفي الجمهرة رجل طلب يطلب الأمور وبرم يتبرم بالناس وهذرة بذرة كثير الكلام وقشرة مشؤوم ونبذة من النبل وفي المجمل رجل نكعة هكعة يثبت مكانه فلا يبرح قال أبو عبيد ويقال فلان لعنة بالسكون يلعنه الناس وسب يسبونه وسخة يسخرون منه وهزأة وضحكة مثله وخدعة يخدع ولعبة يلعب به ذكر فعلنا قال في الجمهرة رجل خلفنا كثير خلاف ويمشي العرضنا إذا مشى معترضا ورجل زمحنا ضيق الخلق وبلغنا يبلغ الناس أحاديث بعضهم عن بعض وإلعنا شرير. ذكر ما جاء على فعل لول قال في الجمهرة عضرفوت ذكر العضاء وحذرفوت قلامة الظفر ويقال فلان ما يملك حذرفوتا أي شيئا وناقة على الطموس عظيمة الخلق وعقرقوف موضع ذكر ما جاء على فيعلول قال في الجمهرة ناقة عيسجور سريعة وعي هجور اسم امرأة وخيت عور لا يدوم على العهد وهو الذئب أيضا وشي تمور الشعير وقد جاء في الشعر الفصيح وخي سفوج الخشب البالي وناقة عي ضفور مسنة وفيها صلابة وشي هبور مثل وعي طموس تامة الخلق وعي دهول سريعة وصيل خوت فلبة شديدة ذكر الألفاظ التي استعملت معرفة لا تدخلها الألف واللام وعكسه عقد لهب السكيد في الإصلاح والتبريزي في تهديبه بابا قال فيه شعوب اسم للمنية معرفة لا يدخلها الألف واللام وهنيدة مئة من الإبل معرفة لا تدخلها الألف واللام وكذلك هبت محوة اسم للشمال معرفة المحوى مطرة تمح الجذب ويقال هذا خضاره طامية اسم للبحر معرفة وهذا جابر بن حبة اسم للخبز معرفة وبر اسم للبر معرفة وفجار اسم للفجور قال فحملت برة واحتملت فجاري ويقال أنا من هذا الأمر فالج بن خلاوة أي أنا منه بريء وهو معرفة وهذه ذكاء طالعة اسم للشمس وهي معرفة وهذا أسامة عادية اسم للأسد وهو معرفة هذا ما ذكراه وبقيت زيادة على ذلك قال أبو العباس الأحوال في كتاب الآباء والأمهات ويقال للعقرب الصفراء الصغيرة شبوه وهي معرفة غير منصرفة وقال الفارابي في ديوان الأدب كح السنة الشديدة لا تدخلها الألف واللام وهي معرفة بمنزلة هنيدة ومحوة الشمال وخضارة البحر وأنقد القنفذ وهي معرفة كما يقال للأسد أسامة وغضي مئة من الإبن وهي معرفة لا تدخلها الألف واللام وفي نوادر ابن الأعرابي يقال للضبع هذه عراج وغثار فلا يجرون وفي كتاب الأيام والليالي للفراء يوم عرفة لا تدخل فيه الألف واللام لا تقول العرفة وفي شطح الفصيح لابن خالوي يقال عبرت دجلة وهي معرفة لا تدخلها الألف واللام قال فإن قيل فالفرات أيضا معرفة فلما دخلت الألف واللام؟ فالجواب إن ذلك جائز في كل معرفة أصله الوصف كالعباس والحارث والفرات وهو الماء العذب قال تعالى وأسقيناكم ماء فراتا وفي الجمهرة يقال ألقاه الله في حضوضة أي في النار معرفة لا تدخلها ألف ولام وسميت السماء جربة معرفة لا تدخلها الألف واللام وقد جاء ذلك في الشعر الفصيح ويوم عروبة يوم الجمعة معرفة لا تدخلها الألف واللام في الجغة الفصيحة وقد جاء في الشعر الفصيح بالألف واللام وبصاق موضع قريب من مكة لا تدخله الألف واللام وبقعاء موضع لا يدخله الألف واللام ولبن جبل معروف لا يدخله الألف واللام وفي الصحاح برقع بالكسر اسم السماء السابعة لا ينصرف وفيه قال الفراء خزرج هي ريخ الجنوب غير مجرى وفيه هاوية اسم من أسماء النار وهي معرفة بغير ألف ولا وفي كتاب ليس ابن خالوي العوام وكثير من الخواص يقولون الكل والبعض وإنما هو كل وبعض لا تدخلوهما الألف واللام لأنهما معرفتان في نية إضافة وبذلك نزل القرآن وكذلك هو في أشعار القدماء وحدثنا ابن دريد عن أبي حاتم عن الأصمعي قال قرأت آذاب بن المقفع فلم أر فيها لحنا إلا قوله العلم أكثر من أي يحاطب الكل منه فاحفظوا البعض وفي ذيل الفصيح للموفق البغدادي تقول جاءني غيرك ولا تدخل عليها الألف واللام ومثله حضر الناس كافة وقاطبة ولا تقل الكافة ولا القاطبة وفعل ذلك وفعل ذلك من رأس وهي رأس عين بلا ألف ولام وقال القار في امالي ليل التمام بالكسر لا غير ولا تنزع منه الألف واللام فيقال ليل التمام فأما في الولد فيجوز الكسر والفتح ونزع الألف واللام فيقال ولد الولد لتمام ولتمام وأما ما سواهما فلا يكون فيه إلا الفتح فيقال خذ تمام حقك وبلغ الشيء تماما وقال الموفق في ذيل الفصيح تقول ما فعلت ذلك البتة وأجاز بعضهم بتة على رداءته وتقول هي الكبرى والصغرى والكبر والصغر ولا تقوله بلا إضافة ولا تعريف انتهى ذكر الألفاظ التي لا تستعمل إلا في النفي قال في الجمهرة قالوا ما بالدار كتيع وما بها عريب وما بها دبيج وما بها دبي وما بها طوري وما بها طوئي وما بها طغراني وما بها نافخ ضرمة وما بها نافخ ناف وما بها وابر وما بها شفر وما بها كراب وما بها صافر وما بها نمي وما بها ديار ولا دير وفي أمان القال الزيادة ما بها دوري ولا طهوي ودؤوي بالهمز واريم وايرامي وأيرمي ووابن بالنون ووابر وشوف وشفر وطاوي وتامور وداري وعين وعاين وعاينة وطارق وتأمور وتومور كله أي ما بها أحد ويقال ما في الركية تامور يعني الماء وهو قياس على الأول وقال ابن السكيت في الإصلاح والتبريزي في تهذيبه باب ما لا يتكلم فيه إلا بالجحد فذكر هذه الألفاظ وزادا يقال ما بالتالي أحد وما بها طؤوي على وزن طغوي وطوي على وزن طوعي وما بها صوات وما بها أرم وداع ومجيب وداري ولا عذوفر ولا دعوي ومعرب وأنيس وناخر ونابخ وثاغ وراغ وبلاد محلاء ليس بها تؤمري وما رأيت تؤمريا أحسن منه ومنها أي ما رأيت خلقا ثم قال باب منه آخر ما أدري أي الناس هو وأي الورى هو وأي الطمش هو وأي ترخم هو وأي عاد هو وأي خالفة هو وأي ولد الرجل هو وأي الهوز هو وأي من وجن الجلد هو وأي الطبن هو أي أي الأنام هو وأي الطبل هو وأي من ضرب العير هو وأي أودك هو وأي برنسا هو في القصر وقال أبو زيد أي البرنسة أي البرنسة وأي الدهنة بالقصر وأي النخط هو وأي البرشاء هو وأي خابط الليل هو وأي الجراد هو ثم قال باب منه آخر طلبت من فلان حاجة فانصرفت وما أدري على أي صرع أمر هو أي لم يبين لأمره وذهب البعير فلا أدري من مطر به ومن قطره وأخذ توبي فلا أدري من قطره ولا من مطر به أي ذهب به ولا أدري ما والعته أي حابسته وفقدنا غلامنا لا ندري ما ولعه أي ما حبسه ويقال ما أدري أين ودس من بلاد الله أي ذهب وما أدري أين سكع وصقع وضقع وما أدري أي الجراد عاره أي أي الناس ذهب به ويقال ذهب توبي وما أدري ما كانت ومئة من الوماء والإماء وما أدري من ألمأ عليه ومن ألمأ به وهذا قد يتكلم به بغير جحن قال سمعت الطائي يقول كان بالأرض مرعى أو زرع فهاجت به دواب فألأمته أي تركته صعيدا أي ليس به شيء وما أدري أين ألمأ من بلاد الله ويقال إنك لا تدري على ما ينزأ هرمك وما تدري بما يولع هرمك ثم قال باب منه آخر يقال لا أفعله ما وسقت عين الماء أي حملت وما ذرفت عين الماء ولا أفعله ما أرزمت أم حائل أي حنت في إثر ولدها ولا أفعله ما أن في السماء نجما أي ما كان في السماء نجم وما عن في السماء نجم أي ما عرض وما أن في الفرات قطرة أي ما كان في الفرات قطرة ولا أفعله حتى يؤوب القارض العنز وحتى يؤوب المنخل وحتى يحن الضب في أثر الإبل الصادرة وما وما دع الله داع وما حج لله راكب، ولا ما أن السماء سماء وما دام الزيت عاصر وما اختلفت الدرة والجرة واختلافهما أن الدرة تسفل والجرة تعلو، وما اختلف الملوان والفتيان والعصران والجديدان والأجدان يعني الليل والنهار ولا أفعله ما سمر ابن سمير ولا أفعله سجيس عجيس وسجيس الأوجس وكله أي آخر الدهر ولا أفعله ما غبى غبيس أي ما أظلم الليل ولا أفعله ما حنة النيب وما أطت الإبل وما غرد راكب وما غرد الحمام وما بل بحر صوفة ولا أفعله أخرى الليالي وأخرى المنون أي آخر الدهر ولا أفعله يد الدهر وقف, وقف الدهر وحيري دهر ولا أفعله سمير الليالي ولا أفعله ما لألأت الفور أي الضباء ولا أفعله حتى تبيض جونة القار ولا أفعله حتى يرد الضب والضب لا يشرب ماء أبدا ومن هذا النوع في أمال القالي لا أفعل ذلك ما ابس عبد بناقته أي حرك شفتيه حين يريد أن تقوم له ولا أفعله الشمس والقمر ولا أفعله القرتين ولا الليل والنهار ولا أفعله ما خوى الليل والنهار ويد المسند وهو الدهر وما سجع الحمام وما حنت الدهماء وهي ناقة وما هدهد الحمام وسجيس الليالي وأبد الأبد وأبد الآبدين وأبد الأبدية وأبد الآباد وسن الحسل أي حتى يسقط فوه وهو لا يسقط أبدا ثم قال باب منه يقال ما له صامت ولا ناطق والصامت الذهب والفضة والناطق الإبل والخيل والغنم وما له دار ولا عقار والعقار النخل وما له حانة ولا آن أي ناقة ولا شاة وما له ثغية ولا راغية وأتيته فما أرغى لي ولا أثغى أي ما أعطاني إبلا ولا غنما وما له دقيقة ولا جليلة أي ما له ناقة ولا شاة قال ابن السكين وحقي لي على ابن الأعراضي أتيت فلانا فما أجلني ولا أحشاني أي ما أعطاني جليلة ولا حاشية والحواشي صغار الإبل وما له زرع ولا ضرع ولا هارب ولا قارب أي صادر عن الماء ولا وارب وما له أقذ ولا مريش فالأقذ السهم الذي لا قذذ عليه والمريش الذي عليه الرش وما له هلع ولا هلع أي جدي ولا عناق وما له سبد ولا لبد أي قليل ولا كثير وقيل السبد من الشعر واللبد من الصوف وما له سعنة ولا معنى أي قليل ولا كثير وما له هبع ولا ربع فالهبع ما نتج في الصيف والربع ما نتج في الربيع وما له سارحة ولا رائحة السارحة المتوجهة إلى المرعى والرائحة التي تروح بالعشي إلى مراحيها وما له إمر ولا إمرى والإمر الصغير من ولد الضأن وما له عافطة ولا نافطة العافطة الضائنة والنافطة الماعزة وما له عاون ولا نابح وما له قد ولا قحف القد جلد السخل والقحف كثرة القدح وما له ناطح ولا خابط الناطح الكبش والتيس والعنز والخابط البعير ثم قالا باب منه آخر يقال جاءت وما عليها خربصيصه وهلبسيسة أي شيء من الحلي وما في النحي عبق أي شيء من سمن وما بالبعير هنانه وصهارة أي طرق وما به وذية ولا ضبظاه أي ما به وجع ولا عين وما به شقذ ولا نقذ أي عين وما به حبض ولا نبض أي حراك وما به بريص أي قوة وما به نقيش أي حراك وما دونه شوكة ولا ذباح والذباح الشقوق تكون في باطن الأصابع في الرجل وما بالبعير كدمة إذا لم يقم به أسرة ولا وسم وما عليه طحرة إذا كان عارياً وما بقيت على الإبل على الإبل طحرة إذا سقطت أوبارها وما عليه قطعبة أي قطعة أي خرقة وما عليه نصاح أي خيط وما عليه تخور ونفاض ودضة وقزاع وما على السماء طحرة وطحرة وقزعه وطخمريره وطخرور وطهلئه اي شيء من غيم وما عنده قزعمله ولا قرطعبه وما في الوعاء خربصيصه وقزعمله وزباله وكذا ما في السقاء وفي البئر والنهر وما عصيته زامه ولا وشم أي طرفة عين ولا زجمة أي كلمة وما في الأرض علاق لماق أي مرتع ويقال للرجل إذا برأ من مرضه ما به قلبه ولا به وزية وما في رحله حزافة أي شيء من طعام وأكل الطعام فما ترك منه حزافة واحتمل رحله فما ترك منه حذافة وما لفلان مني مضرب عسل يعني من النسب وما أعرف له مضرب عسلة يعني إعراقه وما ترتفع, منه وما ترتفع مني برقاع أي لا تطيعني ولا تقبل مني ما أنصحك به وهذا ماء لا ينكش إذا كان كثيرا ومرتع لا ينكش وماء لا يفتج ولا يوبئ ولا يؤبى ولا يفضض ولا يتفضفض ولا يفرض ولا يفرص وما أعطاه تفروقا وما بقي من ذلك الشيء تفروق وأصل التفروق قمع البشرة والتمرة وما له ثم ولا رم ولا يملك ثما ولا رم فالثم قماش الناس والرم مرمة البيت وما في كنانته أهزع أي سهم إلا أن النمر ابن تولب اتى به من غير جحد فقال فأرسل سهما له أهزع فشك نواهقه والفم ومر من مكانه أي تحرك وما باز من مكانه أي ما برح وما يستنضج الكرع وما يرد الرواية وما يرم من الناقة ومن الشاء مضرب إذا كانت عجفاء ليس بها طرق ويقال ليست منه بحزماء أي, أي أنه كذاب وما أطاص بكلمة أي ما تخلصها ولا أبانها وما رام من مكانه ولا باز وما وجدنا العام مصطة أي بردا وأصبحت السماء وليس بها وحصة وليس بها وذية أي برد وغضب من غير صيح ولا نفر أي من غير قليل ولا كثير وجاءوا بطعام لا ينادى وليده وفي الأرض عشب لا ينادى وليده أي إذا كان الوليد في ماشيته لم يضره أين صرفها لأنها في عشب فلا يقال له اصرفها إلى موضع كذا لأن الأرض كلها مخصبة وإن كان معه طعام أو لبن فمعناه أنه لا يبالي كيف أفسد منه ولا متى أكل ولا متى شرب وقال الأصمعي وأبو عبيدة قولهم أمر لا ينادى وليده قال أحدهما أي هو أمر شديد جليل لا ينادى فيه جلة القوم وقال الآخر أصله في الغارة أي تذهل الأم عن ابنها أن تناديه وتضمه ولكنها تهرب عنه ويقال ما أغنى عنه عبكة ولا لبكة وما أغنى عنه نقرة أي ما أغنى عنه شيئا وما أغنى عنه زبالا ولا قبالا ولا قبيلا ولا فتيلة وما جعلت في عيني حساثا ولا غمضة وما أغنى عنه فوقا ولا يضرك عليه رجل ولا يزيدك عليه جمل وما زلت أفعله وما فتئت أفعله وما برحت أفعله لا يتكلم بهن إلا مع الجحد وما أصابتنا العام قابة أي قطرة من مطر وما وقعت العام ثم قابة وتقول والله ما فصت كما تقول ما برحت وتقول كلمته فما رد علي سوداء ولا بيضاء أي كلمة قبيحة ولا حسنة وما رد علي حوجاء ولا لوجاء وما عنده بازلة أي ليس عنده شيء من مال ولا ترك الله عنده بازلة ولم يعطهم بازلة أي لم يعطهم شيئا وأكل الذئب الشاة فما ترك منها تامورا وأكلنا جزرة وهي الشاة السمينة فما تركنا منها تامورا أي شيئا وفلان ما تقوم رابضته إذا كان يرني فيقتل أو يعين فيقتل وأكثر ما يقال في العين ويقال ما فيه هز إذا لم يكن فيه شيء وما أعطاه قزعملة وما بقي عليه قزعملة يعني المال والثياب ويقال ما يعيش بأحور أي يعيش بعقل يرجع إليه وما أجد من ذاك بدا وما أجد منه وعلا ولا محتدا ولا ملتدا ولا حنتالا وما له حم ولا رم غير, غير كذا وكذا وما له هم ولا وسن ويقال لا وعي عن كذا وكذا اي لا تماسك دونه ولا حم من ذلك أي لا بد منه وما رأيت له اثرا ولا عثيرا والعثير الغبار وجاء في جيش ما يكت أي ما يحصى وأصابه, وأصابه جرح فما تمققه أي لم يضره ولم يباله وعليه من المال ما لا يسهى ولا ينهى أي لا تبلغ غايته وما نتشت منه شيئا أي ما اصبته وما لي عنه عندد ومعلندد أي بد وما مضمضت عيني بنوم ولا تبله عند بالة ابدا وملالي وما قرأت الناقة سلى قط أي ما حملت ولدا كما تقول ما حملت نعرة قط وأتى بها العجاج بغير جحت فقال والشدنيات يساقطن النعر وجاء فلان فلا يأتنا بهلة ولا بلة فالهلة من الفرح والاستهلال والبلة من البلد والخير ولا لهم وما لهم هم ولا وسن إلا ذاك ثم قال باب منه يقال ما ذاق مضاغا أي ما يمضغ وعضاظا ما يعض ولماضا وأكالا ولماقا واللماق يكون في الطعام والشراب وما ذاق علوسا ولا لووسا وما علسوا ضيفهم بشيء وما ذاق شماجا ولا لماجا ولا لمجوه بشيء وما ذاق عذوفا ولا عذوفا وما عذفنا عندهم عذوفا ولا تلمج بلماج ولا تلمض بلماض وما تلمك بلماك وما ذاق قضاما ولا لماكا ولا لسنا عندهم لوسا ولا لواثا ولا علسنا علوسا وقال الأموي يقال ما ذقت عندهم أوجس يعني الطعام هذا جميع ما أورده ابن السكيت في الإصلاح والتبريزي في تهديده من الألفاظ التي لا يتكلم بها إلا مع الجحل وفي الغريب المصنف زيادة ما عليه فراض قال وذكر اليزيدي أن حرب بالحاء والخاء جميعا وما أدري أي الأورم هو أي أي الناس وليس به طرق وما له شامة ولا زهراء أي ناقة سوداء ولا بيضاء وما رميته وما رميته بكثاب وهو الصغير من السهام وما دونه وجاج أي ستر وما نبس بكلمه وما عليه مزعة لحم وما بينهما دناوة أي قرابة وما أصبت منه قطميرة وما لك به بدد ولا لك به بدة أي طاقة وما له سم ولا حم غيرك أي هم غيرك وما لي عنه وعي مثال رمي أي بد وزاد ابن خالويه في شرح الدريدية ما أدري أي الطبش هو وأي من نظر في البحر هو وأي ولد الرجل هو يعني آدم عليه الصلاة والسلام ذكر الأسماء التي لا يتصرف منها فعل منها في الجمهرة الحجاء العقل وامرأة خود وهي الناعمة ويقال الحيية والسما بالقصر من الضوء واليقق الأبيض ووهج النار ووهج الشمس وأول ورجل أضبط وهو الذي يعمل بيديه جميعا وقال ثعله في أمالي لا يكون من ويل ولا من ويح ولا من ويس فعل زاد غيره ولا من ويبة وقال ابن ولاد في المقصور والممدود أددوا الباطل ولم ينطق منه بفعلته وفي الغريب المصنف قال أبو زيد الصوت الذي يخرج من وعاء قنب الدابه يقال له الوقيب والخضيعة يقال وقب يقب ولا فعل للخضيعة وقال أبو زيد في القربة رفض من الماء ورفض من لبن يقال منه رفضت فيه ترفيضا والخبطة والنطفة مثل الرفض ولم يعرف لهما فعل والأين الإعياء وليس له فعل وفي أمال الزجاجي عن أبي زيد الأنصاري قال البطريق الرجل المختال المعجب المزهو وهم البطارقة والبطاريق ولا فعل له ولا يستعمل في النساء والهمام الرجل السيد ذو الشجاعة والسخاء ولا فعل له ولا يستعمل في النساء وفي المجمل لابن فارس المروءة مهموزة كمال الرجولية ولا فعل له ويقال لك عندي مزية ولا يبنى منه فعل والندل الوسخ لا يبنى منه فعل وقال أبو عبيد في الغريب المصنف باب أسماء المصادر التي لا يشتق منها أفعال هو رجل هو رجل بين الرجولة وراجل بين الرجلة وحر بين الحرية والحرورية ورجل غر وامرأة غر بينة الغرارة ورجل ورجل ظهير بين الظهارة وامرأة حصان بينهو الحصانة والحصن والحصن وفرس حصان بين التحصن وحافر وقاح بين الوقاحة والوقح والقحة والقحة, والقحة ورجل عنين بين العنين وبطل بين البطالة والبطولة وصريح بين الصراحة والصروحة وفرس ذلول بين الزل وذليل بين الزل والزلة ومعتوهم بين العته والعته وجارية بينة الجراية والجراء وجري بين الجراية وهو الوكيل وفلان طريف في النسب وطرف بين الطرافة و... ومن الاقعد بين القعد وبطال بين الدطاله بكسر الباء وعقيم بين العقم والعقم وعاقر بينة العقر ووضيع بين الضع ورفيع بين الرفعه وحاسم بين الحفية والكفايه والسر من كل شيء الخالص بين السراره والشمس جونة بينة الجونة وبعير هجان بين الهجانة ورجل هجين بين الهجنة وخصي مجبوب بين الجباء وطفل بين الطفولة وعربي بين العربية وعبد بين العبودة والعبودية وأمة بينة الأموة وأم بينة الأمومة وأب بين الأبوة وأخت بينة الأخوة وبنت بينة البنوة وعم بين العمومة وكذلك الخؤولة وأسد بين الأسد وليث بين اللياتة ووصيف بين الوصافة وجنب بين الجنابه صحاح العنبان بالتحريك التيس النشيط من الضباء ولا فعل له والشئيت من الأفراس العثور وليس له فعل يتصرف والبطيط العجب والكذب ولا يقال منه فعل والضريك الضرير وهو البائس الفقير ولا يصرف منه فعل لا يقولون ضركه في معنى ضره ورجل رامح اي ذو رمح ولا فعل له ويقال أصابه نضح من كذا وهو أكثر من النضح ولا يقال منه فعل ولا يفعل وتباشير الصبح أوائله وكذلك أوائل كل شيء ولا يكون منه فعل والزعارة شراسة الخلق لا يصرف منه فعل والوطر الحاجة ولا يبنى منه فعل ورجل شاعل أي ذو إشعال وليس له فعل وفي المجمل لابن فارس الحتف الهلاك لا يبنى منه فعل والأفكل الرعدة ولا يبنى منه فعل وفي نوادر ابي زيد لا تقول درهم الرجل ولكننا نقول مدرهم ولا فعل له عندنا وفيها وفيها يقال رجل اشيم مبين الشيم وهو الذي به شامة وأعين بين العين للأعين ولا ولم يعرف له فعلا ذكر الالفاظ التي وردت مثناتا قال ابن السكيت في كتاب المثنى والمكنى الملوان الليل والنهار وهما الجديدان والاجدان والعصران ويقال العصران الغدات والعشي وهما الفتيان والردفان والصرعان الغدات والعشي وهما القرتان والبردان والابردان والكرتان والخفقتان والحجران الذهب والفضة والأسودان التمر والماء وضاف قوم مزبدا المدني فقال لهم ما لكم عندي إلا الأسودان فقالوا إن في ذلك لمقنعا التمر والماء فقال ماذاكم عنيت وإنما أردت الحره والليل والأبيضان اللبن والماء وقال أبو زيد الأبيضان الشحم واللبن ويقال الخبز والماء وقال ابن الاعرابي الأبيضان شحمه وشبابه وقد جعل بعضهم الأبيضين الملح والخبز والأصفران الذهب والزعفران ويقال الورس والزعفران والأحمران الشراب واللحم ويقال أهلك النساء الأحمران الذهب والزعفران فإذا قيل الأحامرة ففيها الخلوق قال الشاعر إن الأحامرة الثلاثة أهلكت مالي وكنت بهن قدما مولعا الراح واللحم السمين وأطلي بالزعفران فلن أزل مولعا والأصمعان القلب الذكي والرأي العازم ويقال الحازم وقولهم إنما المرء بأصغريه يعني قلبه ولسانه وقولهم ما يدري أي طرفيه أطول يعني نسبه من قبل أبيه ونسبه من قبل أمه هذا قول الأصمعين وقال أبو الزيد طرفاه أبوه وأمه وقال الأطراف الولدان والإخوة وقال أبو عبيدة يقال لا يملك طرفين يعني استه وفمه إذا شرب الدواء أو سكر والغاران البطن والفرج وهما الأجوفان يقال للرجل إنما هو عبد غاريه وقولهم ذهب منه الأطيبان يعني النوم والنكاح ويقال الأكل والنكاح والأصرمان الذئب والغراب لأنه من صرما من الناس أي انقطعا قال أبو عبيدة الأبهمان عند أهل البادية السيل والجمل الهائج يتعوذ منهما وهما الأعميان وعند أهل الأمصار السيل والحريق والفرجان سجستان وقراسان قاله الأصمعي وقال أبو عبيدة السند وقراسان والأزهران الشمس والقمر والأقهبان الفيل والجاموس والمسجدان مسجد مكة ومسجد المدينة والحرمان مكة والمدينة والخافقان المشرق والمغرب لأن الليل والنهار يخفقان فيهما والمصران الكوفة والبصرة وهما العراقان وقوله تعالى لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعني مكة والطائف والرافدان دجلة والفرات وقال هشام بن عبد الملك لأهل العراق رائدان لا يكذبان دجلة والفرات والنسران النسر الطائر والنسر الواقع والسماكان السماك الرامح والسماك الأعزل والخراتان نجمان والشعريان الشعر العبور والشعر الغميصاء والزراعان نجمان والهجرتان هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة ويقال إنهم لفي الأهينين من الخصب وحسن الحال والمحلتان القدر والرحة فإن قيل المحلات فهي القدر والرحة والدلو والشفرة والقداحة والفأس أي من كان عنده هذا حل حيث شاء وإلا فلا بد له من مجاورة الناس والأب تران العبد والعير لقلة خيرهما ويقال اشوي لنا من بريميها أي من الكبد والسنام والحاشيتان ابن المخاض وابن اللبون ويقال أرسل بن فلان الرائدا فانتهى إلى أرض قد شبعت حاشيتها والصردان عرقان مكتنفان لسان والصدمتان جانبا الجبين والناظران عرقان في مجرى الدمع على الأنف من جانبي والشأنان عرقان حذران من الرأس إلى الحاجبين ثم العينين والقيدان موضع القيد من وظيفي يدي البعير ويقال جاء ينفض مذرويه إذا جاء يتوعد وجاء يضرب أزدريه إذا جاء فارغا وكذلك أصدريه والمذروار طرفال إليتين والناهقان عظمان يبدوان من ذي الحافر من مجرى الدمع والجبلان جبلاء طيب سلمى وأجب ويقال للمرأة إنها لحسنة الموقفين وهما الوجه والقدم ويقال ابتعت الغنم باليدين بثمنين بعضها بثمن وبعضها بثمن آخر ويروى البدين أي فرقتين وقال بعض العرب إذا حسن من المرأة خفياها حسن سائرها يعني صوتها وأثر وطئها لأنها إذا كانت رخيمة الصوت دل على خفرها وإذا كانت مقاربة الخطى وتمكن أثر وطئها في الأرض دل على أن لها أردافا واوراكا وقال بعض العرب سئل ابن لسان الحمر عن الضأن فقال مال, مال صدق وقرية لا حم لها إذا أفلتت من حزتيها وحزتيها يعني المجرى في الدهر الشديد وهو أن يعظم ما في بطنها من الحمل وتكون مهزولة لا تقدر على النهوض والنشر وهو أن تنتشر في الليل فتأتي عليها السباع والمتمنعتان البكرة والعناق تمنعتا على السنة بفتئهما وأنهما تشبعان قبل الجلة وهما المقاتلتان الزمان عن أنفسهما ويقال رعي بني فلان المرتان يعني الألاء والشيح وما لهم وما لهم الفرضتان والفرضتان وهما الجذعة من الضأن والحقة من الإبل ثم قال ومن اسماء المواضع التي جاءت مثناة الشيطان واديان في أرض بني تميم والشيقان ابيرقان من أسفل وادي خنثل والقريتان على مراحل من النباج وهما قرية بأسفل وادي الرمة كانت لطصم وجديس وأبرق جحر منزل من طريق البصرة إلى مكة والحميان حما ضرية وحما الربدة ورامتان على طريق البصرة إلى مكة ونخلتان واديان بتهامه ونخلة اليمامة ونخلة الشامية وأبانان جبلان أبان الأبيض وأبان الأسود والعرقتان جرعاوان في أسفل بني أسد والأنعمان قريتان دون كبر جبل والبيضتان هضبتان حذاء بغيبغ جبل والرمانتان هضبتان في بلاد عبس والشعريان جبلان بحرة بني سليم وأليتان هضيبتان بالحواء والنميرتان هضيبتان على فرسخين منه والعلمان جبلان وطخفتان جبلان والحنظاوان هضيبتان واليتيمان جرعتان ببطن واد يقال له المصر والحرمان واديان والشاغبان واديان والأصمان أصم الجلحة وأصم السمرة في دار بني كلاب والبرتان هضبتان لبني سليم وثريان جبيلان سما والبرودان جبلان في النبر وبدوتان جبلان منكران مثل عمايتين في بلاد بني عقيل ودهوان غائطان لهم وحوضتان جبلان وذقانان جبلان وأحامران والخشعتان جبيلان والرضمتان هضيبتان بالحوأب والخمتان أرسمتان وشراءان جبلان وبرتانه ضيبتان في خنسل والفردان قريتان مشرفتان من وراء سنية ذات عرق والعناقان جبلان وهدابان تليلان بالشيء وشعفان تليلان به أيضا والذئب والذئبذتان قليبان في حرة بني هلال وطبيان جبلان والضريبتان واديان وصاحتان جبلان والارمضان واديان وعسيبان جبلان والعمقان واديان وحماطان جبلان والاثكلان جبلان وزلقامان واديان وكتيفتان هضيبتان من دار قشير والسرداحان السرداح والسريدح واديان في دار قشير ويذبلان جبلان يقال لهما يذبل ويذيبل والحلقومان ماان والنضحان واديان واوثلان واديان والشطانان واديان ومريفقان واديان والفرضان واديان والسدرتان ماان وحرسان ماان والعرافتان ضلعان في دار قشير والعواتان هضبتان في دار باهله والدخولان ماان وكظيران ماان وسوفتان ماء وجبل في دار باهله والكمعان واديان والجعوران خبراوان والمدراثان خبراوان خبروان خبراوان الخبراء القاء ينبت السدر والسلمعان واديان والدخينتان ماءان والسمسمان قريتان من قرى ضبه والأعوصان واديان والزبيدتان هضيبتان والمأسلان ماءان والفروق والفروقان غائطان والاغنيان واديان وعنيزتان رابية وقرية والصقران قاراتان في ارض بني نمير وبدران جبلان واللحيان جبلان والكلديتان قريتان والانعمان جبيلان وعنيزتان اكمتان والعرفتان قيقاءتان القيقاء الارض الغليظة والتسريران قاعان والسرام بلدان والنهيان قاعان واليتيمان ضفيرتان والتنهيتان واديان والجنيتان والجنيتان خبراوان والأغراني واديان والكلبتان ضريبان أي ما ما نتأ من الحجارة وحد طرفه والوريكتان قارتان القارة الجبل الصغير المنقطع عن الجبال والخبيجان بلدان والحمانيتان ركيتان والخسانينان ضربان والمرايتان قريتان والقريتان قران وملهم لبني سحين والعضاءان طويان والضحاكتان طويان والبيران طويان والصافوقان غائطان والمروتان أكمتان والرخاوان موقعان من طريق أضاخ والنيرابان سيحان السيح الماء الجاري والفلجان واديان وأشيان واديان والراقصتان روضتان والفرعان بلدان والقليبان خليقتان في جمدين بلا حفر والسقفان جبلان وحلذيتان أكمتان والجاثان جبلان والحربتان جداران بخفاف والحسانيتان خبراوان من سدر والعوجاوان خريران الخرير المكان المطمئن بين ربوتين والهبيران واديان والحديقتان ضربان والدخولان التيهان من الأرض والنفقان قاعان والقرينتان ضفرتان بحراد، والمقتبان ماءان والفارقان واديان والخيقمان واديان والثمدان واديان والدعجلان واديان والحبجتان روضتان لجعفر بن سليمان والعبودان روضتان له والحميان واديان ذو روضتين كان يحميهما جعفر بن سليمان لخيله وبقره والمقدحتان ضربان والشويفتان ضفرتان والمشرقان جبلان والفردتان جريعتان والقيقاتان قفان القف مرتفع من الأرض والحومانتان بلدان والرماحتان جرعتان والهدلولان والهذلولان واديان والهو بحتان روضتان والغنيمان واديان والمحياتان طويان والمخمران واديان والرسان واديان والناجيتان طويان والقطنتان قريتان والمضلان غائطان، والولغتان غائطان، والهديتان قريتان والطريقتان منيهلتان، وناظرتان ضفرتان وسوفتان جريعتان وخزازان جبيلان والرايغتان ركيتان وسفاران بئران والحقيلان واديان والناجيتان طويان والقسوميتان ماءان والشعنميتان غائطان والمنحسان منيهلان والنمسان جزعان وخوان غائطان وعرعرتان الشقبان الشقب مهوات بين كل جبلين والداهنتان قريتان، والصبيغان واديان، والحقبتان منهلان، والزبيرتان ركيتان، والشبيثتان ماءان، والخلان طريقتان في ربلة وعثى، وقشاوتان ضفرتان، والخبيتان سقيفتان من الأرض، والفخوانتان عتيدتان، والمحضران غديران، والجوان غائطان والعميستان واديان والارحمان ابرقان والعمارتان بريقتان والاخرجان جبلان وعمايتان جبلان والمرغتان واديان والركبان جبلان من جبال الدهناء والعقوقان رحبتان والغوطتان بين عذبة والامرار لبني جوين والتينان جبلان وتوضحان جرعتان والرقمتان نهياني من نهاء الحره أنه الغدير والحرتان حرة ليلى لبني مرة وحرة النار لغطفان والمضيقان مضيق عمق ومضيق يليل والجائعان شعبتان الشعبة صدع في الجبل يأوي إليه المطر وبرتان رابيتان وبزرتان شعبتان وكنانتان هضبتان ويسومان جبلان والمران ماءان ويقال ناقة فلان تسير المح إذا وقعت رجلاها عن جانبي يديها فاصطفت آثارها وقال ابن الأعرابي قال أعرابي لامرأة من بني نمير ما بالكن رسحا فقالت أرسحنا, أرسحنا نار الزحفتين وأنشد وسوداء المعاصم لم يغادر لها كفلا صلاء الزحفتين أي تصطل نار العرفج فإذا التهبت تباعدت عنه بالزحف ثم لا تلبث أن تخمد ناره فتزحف إليها. وقال الأشدان يعني الحبل يعنون الحبل والرحل. وقال أبو مجيب مزبد الربعي وقاك الله الأمرين وكفاك شر الأجوفين. هذا ما أورده ابن السكيت في هذا الباب وقد جمع فأوعى ومع ذلك فقد فاته الفار. وقال الفارابي في ديوان الأدب الشرطان نجمان من الحمل. والمسمعان الخشبتان في عروتي الزنبيل إذا أخرج به التراب من البئر والمسحلان في اللجام حلقتان إحداهما مدخلة في الأخرى والحالبان عرقان يكتنفان السرة والحجبتان رؤوس الوركين والأخبثان الغائط والبول والرقمتان هنتان في قوائم الشات متقابلتين كالظفرين ويقال ما رأيته مذ اجردين يريد يومين أو شهرين والأسدران المنكبان والأسهوان عرقان في المنخرين وشارب الرجل ناحية سبلته والراهشان عرقان في باطن الذراع والفارطان كوكبان متباينان أمام سرير بنات نعش والخارقان عرقان في اللسان والقادمان الخلفان من أخلاف الناقة والحارقتان رؤوس الفخذين في الوركين والحاقنتان النقرتان بين الترقوة وحبل العاتق والصليفان ناحية العنق والجبينان يكتنفان الجبهة من كل جانب ويقال لها ظفيرتان أي عقيصتان والسم والسمان عرقان من في قيشوم الفرس والطرتان من الحمار وغيره مخط الجنبين، والقدتان جانب الحياة، والبادتان باط باطن الفخزين، وفي الغريب المصنف يقال لجانبي الوادي الضريران والضفتان واللديدان. قال والذيدان أيضا جانب العنق وفي الجمهره الأيبسان ما ظهر من عظم وظيف الفرس وغيره والأبطنان عرقان يكتنفان البطن والابهران عرقان في باطن الظهر والعلباوان عرقان يكتنفان العنق وفي المجمل النودلان الثديان والنزعتان ما ينحسر عنهما الشعر من الرأس والنظامان من الضب كشيتان من الجانبين الكشية شحمة بطن الضب منظومان من أصل الذنب إلى الأذن والناعقان كوكبان من الجوزاء والوافدان الناشزان من الخدين عند المضغ، وإذا هلم الإنسان غاب وافداه والايبسان ما لا لحم عليه من الساقين إلى الكعبين وفي شرح الدريدية لابن خالوي العرب تقول التقى يعنون كثرة المطر وذلك إذا التقى ماء السماء مع ماء الأرض قال ولبس هاشمي خزا فجعل ظهارته مما يلي جسده فقيل له التقى الثريان أي الخز وجسم هاشمي قال ولبس أعرابي فروا وقد كثر شعر بدنه فقيل له التقى الثريان يعنون شعر العانة ووبر الفروا قال ابن خالوي وحدثنا ابن دريد عن ابي حاتم عن الاصمعي قال دعا اعرابي لرجل فقال أذاقك الله البردين يعني برد الغنى وبرد العافية وماط عنك الأمرين يعني مرارة الفقر ومرارة العري ووقاك شر الأجوفين يعني فرجه وبطنه وفي الحديث ماذا في الأمرين من الشفاء يعني الصبر والثفاء والثفاء حب الرشاد وفي الجمهرة العرشاني مغرز العنق في الكاهل وكذا عرش الفرس آخر منبت قذاله من عنقه وفي كتاب المقصور والممدود لابن ولاد الأيهمان السيل والليل وفي الصحاح الأخبثان البول والغائط والأمران الفقر والهرم وفي المحكم الأخبثان أيضا السهر والضجر وفي المجمل الضرتان حجران رحى والعسكران عرفت ومنى والقيضان عظم الساق والحرتان الأذنان والحاذان ما وقع عليه الذنب من أذبار الفخذين ويقال ولم أسمعه سماعا إن المحذرين النابان وعورتا الشمس مشرقها ومغربها وفي الصحاح الأنحذان النحاز والقرح وهما داءان يصيبان الإبل والمقشق سورتان كافرون والإخلاف أي إنهما يبرئان من النفاق من قولهم تقشقش المريض إذا برأ والكرشان الأزد وعبد القيس والأحصان العبد والحمار، لأنهما يماشيان أثمانهما حتى يهرما فتنقص أثمانهما ويموتا والأبيضان عرقان في حالب البعير وفي نوادر أبي زيد يقال ذهب منه الأبيضان شبابه وشحمه وما عنده إلا الأسودان وهما الماء والتمر العتيق وفي شرح الدريدية لابن خالوي الأسودان التمر والماء والأسودان الحية والعقرب والأسودان الليل والحرة والأسودان العينان ومنه قوله قامت تصلي والخمار من غمر تقصني بأسودين من حذر وقال القال في اماليه أم لا علينا نفطويه قال من كلام العرب خفة الظهر أحد اليسارين والغربة أحد السبائين واللبن أحد اللحمين وتعجيل اليأس أحد اليسرين والشعر أحد الوجهين والرواية أحد الهاجيين والحمية أحد الموتتين وقال عمر رضي الله عنه املك العجين فإنه أحد الريعين وفي مقامات الحرير العقوق أحد السكلين ذكر المثنى على التغليب قال ابن السكيت باب الاسمين يغلب أحدهما على صاحبه لخفته أو لشهرته من ذلك العمران عمرو بن جابر بن هلال وبدر بن عمر بن, بن جؤية وهما روقا في زارة قال الشاعر إذا جتمع العمران عمرو بن جابر وبدر بن عمر خلت ذبيانة ببع والزهدمان زهدم وقيس وقال أبو عبيدة هما زهدم وكردم والأحواصان الاحوص بن جعفر وعمرو بن الأحواص والابوان الأب والأم والحنتفان الحنتف وأخوه سيف ابن أوس بن حميري والمصعبان مصعب بن الزبير وابنه عيسى وقيل مصعب وأخوه عبد الله بن الزبير والخبيبان عبد الله بن الزبير وأخوه مصعب والبجيران بجير وفراس ابنى عبد الله بن سلمة الخير والحران الحر وأخوه ابي والعمران أبو بكر وعمر وغلب عمر لأنه اخف الاسمين قال الفراء أخبرني معاذ الهراء قال لقد قيل سيرة العمرين قبل عمر بن عبد العزيز والأقرعان الأقرع بن حافس وأخوه مرتد والطليحتان طليحة بن خويلد الاسدي وأخوه حبال والحزيمتان والزبينتان من باهلة وهما حزيمة وزبينة ومن أسماء غير الناس المبركان المبرك ومناخ نقبين والدحورضاني لدحورض ووشيع مائين والنباجين لنباج ونبتل والبدياني للبدي والكلاب واديين والقمران للشمس والقمر والبصرتان للبصرة والكوفة لأن البصرة أقدم من الكوفة والرقتان الرقة والرافقة والأذانان الأذان والإقامة والعشاءان المغرب والعشاء وال والمشرقان المشرق والمغرب ويقال لنصل الرمح وزجه نفلان وزجان وثبيران ثبير وحراء والضمران الضمر والضائر جبلان والجمومان الجموم والحال جبلان وكيران كير وخزان والأخرجان الأخرج وسواج جبلان والبركاني برك ونعام واديان والشطبتان شطبة وسائلة واديان والقمر والقمريان وادي القمريان